لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاصٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ والذين لا امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون وَنَسَانا مَا فِي حُضُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِيمًا تَحْتَ هِمُ الْأَنهَام وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا, ونودوا أن تلكم الجنة ونودوا أن مُلْجَنَّةٌ أُرِثْتُمُهَا وَنُدُو أَنَّ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُرِثْتُمُهَا أُرِثْتُمُهَا الذين اصهابوا النار ام قد وجدنا ام قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذلم مؤثن بينهم اللعنة الله اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن ثبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجا بجَال ي يعرففُونَ كلُلَ بِسمم وَن دَو أأَفْحابَجََِّ أَ سَن وَنَاذَوْ أأَفْحابَ جََّةِ لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبطارهم تلقاء أفحاب النار قالوا, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين نادى اصحاب الاطراف رجال لا يعرفون بسمائهم قالوا نا اغنا عنكم جمعكم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء سمت لا ين الله ه أ إ بينق ستم لا ين الله بحم أدخلجَّ ه أل فثمت لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون وناتا بالجنه ونادى اصحاب النار احباب الجنه ان افيد ان افيد علينا من الماء او مما رزقكم أو مما رزقكم الله حرمهما قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولهوا وغرتهم الحياه وغرتهم حياه الدنيا ساهم فاليوم الناسع هم كما نثوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون